وبأسانيدكم حفظكم الله تعالىكم الصحة والعافية إلى إمام الدعوة شيخ إسلامي محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله تعالى في كتابه شروط صلاة واركانها وواجباتها. قال الشيخ رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم شروط صلاة تسعة الإسلام والعقل والتميز ورفع الحدث وإزالة نجاسة وستر العورة ودخول الأخت واستقبال القبلة والنية الشرط الأول الإسلام وضد الكفر والكافر عمله مردود ولا تقبل الصلاة إلا من مسلم ودين قولوا تعالى ومن يبئت غير الإسلام دينا فنيقبل يقبل منه هو في الآخرة من الخاسرين والكافر عمله مردود لو عمل أي عمل ودين قولوا تعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم الكفر ja me ovat lähteneet siitä, että meidän on tehtävä الشرط الثالث العقل وضد جنون والمجنون مرفوع عنه القلم حتى في قوله الدليل الحديث رفع القلم عن ثلاثة النائم حتى ينقضى المجنون حتى في قوله صغير حتى يبلغ الشرط الثالث التمييز وضده صغر واحد وسبع سنين ثم يؤمر بالصلاة يقول ني صلى الله عليه وسلم مروا ابنائكم بالصلاه وضربوهم عليها العشرين وفرقوا بينهم في المضاجع الشرط الرابع رفع الحدث وهو نضوء المعروف موجب الحدث وشروطه عشره اسلام وعقل وتمييز والنية والاستصحاب وحكمها بان لا حتى تتم طهارته عموج بن السنجاء والسجمار قبله وطهورية ما إن وباحة وإزالة ما يمنع وصوله ودخول الوقت على من حدثه دائم لفرضه وأما فروضه فستة غسل الوجه ومنه المضمضات والسن شاق طولا من منابت شعر رأسين الذقن وعرضا إلى فروع الأذنين وغسل اليدين إلى المرافقين ومسح جميع الرأس ومنه الأذنان وغسل الرجلين إلى الكعبين والترتيب الموالاة والدليل قوم تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ودليل الترتيب ودليل الترتيب الحديث بدأ بما بدأ الله به ودليل الموالاة حديث صاحب المعتر النبي صل الله عليه وسلم سنن ولما ارى رجلا في قدمي لمعة قدر الدرهم لم يصبه الماء امره بان اعاده وواجبه التسميه مع الذكر ونواقضه ثمانيه الخارج من السبيلين والخارج الفاحش النجس من الجسد وزوال العقل ومس المراه بشهوه ومس الفرج باليد قبل كن كانوا دبرا واكل لحم الجزور وتغسيل الميت والردة عن الإسلام اعاذنا الله من ذلك الشرط الخامس ازاله النجاسه من ثلاث من البدن والثوب والمقت والدين قبل تعالى وثيابك فطاهر الشرط السادس ستر العورات اجماع اهل العلم على فاسادس kun se on valmis, وحد عورة الرجل من السرة إلى الركبة والأمة كذلك والحرة كلها عورة إلا وجهها في الصلاة والدين قولوا تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد أي عند كل صلاة أشرط السابع دخول الوقت ودليل من السنة حديث جبريل عليه السلام أنه أم النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وفي آخر ثم قال يا محمد الصلاة, بين الصلاة ما بين هذين الوقتين وقولوا تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أي مفروضا في الأوقات ودليل الأوقات قولوا على أقيم الصلاة لذلوك الشمس إلى غساق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا الشرط الثامن استقبال القبلة والدليل قولوا تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطر الشرط التاسع النية ومحلها القلب والتلفظ بها بدعة والدليل الحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مرء ما نوى وأركان الصلاة أربعة عشر القيام مع وتكبيرة الأحرام وقراءة الفاتحة والركوع والرفع منه والسجود على سبعة أعضاء والاعتدال منه والجلسة بين السجدتين والطمأنينة في جميع الأغكان والتغطيب والتشهد الأخر والجلوس له والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليمتان الركن الأول القيام مع القدرة ودليل قلوا تعالى وقوموا لله قانتين الركن الثاني تكبيرة الأحرام ودليل الحديث تحريمها التكبير وتحليلها التسليم وبعدها للسفتاح وهو سنة قول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك ومعنى سبحانك اللهم أي أنزهك التنزيها اللائق بجلالك يا الله وبحمدك أي ثناء عليك وتبارك اسمك أي البركة تنال بذكرك وتعالى جدك أي ارتفع قدرك وعظم شأنك ولا اله غيرك أي لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق سواك يا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم معنى أعوذ ألوذ وألتجأ واعتصم بك يا الله من الشيطان الرجيم المطرود المبعد الرحمة الله لا يضرني في ديني ولا في دنياي وقرات فاتحة ركن في كل ركعة كما في الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وهي أم القرآن بسم الله الرحمن الرحيم بركة واستعانة الحمد لله الحمد ثنان والالف لام الاستغراق جميع المحامد وأما الجميل الذي لا صنع له فيه مثل الجمال ونحوه فالثناء به يسمى مدحا لا حمدا رب العالمين الرب هو المعبود المالك المتصرف ورب جميع العالمين بنعمه العالمين كل ما سوى الله عالم وهو رب الجميع الرحمن رحمة عامة بجميع المخلوقات الرحيم رحمة خاصة بالمؤمنين والدين قولوا تعالى وكان بالمؤمنين رحمة مالك يوم الدين يوم الجزاء والحساب يوم كل يجازى بعمله إن خيرا فخير وإن شر فشر والدين قولوا تعالى وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله والحديث عنه صلى الله عليه من كيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتباع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان إياك نعبد أي لا نعبد غيرك عهد بين العبد وبين ربه أن لا يعبد إلا إياه وإياك نستعين عهد بين العبد وبين ربه أن لا يستعين بأحد سوى إهدنا الصراط المستقيم معنى إهدنا دلنا دل دل وأرشدنا وثبتنا والصراط الإسلام وقيل الرسول وقيل القرآن والكل حق والمستقيم الذي, والمستقيم الذي لا عواج فيه صراطنا الذين أنعمت عليهم طريق المنعم عليهم ودليل قومه تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق غير المغضوب عليهم وهم اليهود معهم علم ولا ولم يعملوا به تسأل الله نجنبك طريقهم والضالين وهم النصارى يعبدون الله على جهنم وظلال تسأل الله نجنبك طريقهم ودليل الضالين قلوا تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبيطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا والحديث عنهم صلى الله عليه وسلم لا تتبعون سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا, جح حتى لو دخلوا جحر الضب لدخلتمه قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن أخرجه والحديث الثاني افترى وفتراقت النهد على 71 فرقة وافتراقت النصارى على 72 فرقة وستفترق, وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قلنا من هي يا رسول الله قال من كان على مثل ما أنا عليه واصحابي والركوع والرفع منه والسجود على الأعضاء السبعة والاعتدال منه والجلسة بين السجدتين والدليل قون تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا وسجدوا والحديث عنه صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم والطمأنينة في جميع الأفعال والترتيبات بمن الأركان والدليل حديث المسيء عن النبي رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذا خلا رجلا فصلى فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصل فعلها ثلاث ثم قال والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا فعلمني قال إذا قمتين صلاتي فكبر ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن ثم ركحت حتى تطمئن راكعة ثم حتى تعتدين قائمة ثم سجد حتى تطمئن ساجدة ثم رفحت تطمئن جالسة ثم فعل ذلك في صلاتي كلها والتشهد الأخير ركن كما في الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه وقال كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله من عباده السلام على جبريل وميكائيل فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول السلام على الله من عباده فإن الله هو السلام ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد عبده ورسوله ومعنا التحيات جميع التعظيمات للا ملكاً وسحقاقاً مثل الانحناء والخضوع والركوع والسجود والبقاء والدوام وجميع ما يعظم به رب العالمين فهو لله فمن صرف من شيء غير الله فهو مشرك والصنوات معناها جميع الدعوات وقين الصنوات الخمس والطيبات الله طيب ولا يقبل من الأقوال والأعمال لا طيبها السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته تدعو للنبي صلى الله عليه وسلم باستلامته والرحمة والبركة ورفع الدرجة والذي يدعاه ما يدعى مع الله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين تسلم على نفسك وعلى كل عبد صالح من أهل السماء والأرض والسلام دعاء وصالح ليدعى لهم ولا يدعون مع الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تشهد شهادة نقيني أن لا يعبد في السماء ولا في الأرض بحق إلا الله وشهادة أن محمدا عبده رسوله عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع شرفه الله بالعبودية والرسالة والدليل قوله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت, على كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد الصلاة من الله ثناؤه على عبده في الملائل أعلى كما حكى البخاري في صحيحه عن أبي العالية صلاة الله ثناؤه على عبده في الملائل أعلى ومن الملائكة الاستغفار ومن الادميين الدعاء وبارك وما بعدها من الدعاء سنان اقوال والواجبات ثمانية جميع التكبيرات غير تكبيرة احرام وقول سبحان ربي العظيم في الركوع وقول سمع الله لمن حمده اهل والمنفرد وقول ربنا ولك الحمد للكل وقول سبحان ربي الاعلى في السجود وقول رب اغفذني بين السجدتين والتشهد الاول والجلوس له فالاركان ما سقط منها سهوا او عمدا بطلت الصلاة بتركه وال. جبات ما سقط منها سهوان جبره سجود السهو وعمدا بطلت الصلاة بتركه والله أعلم تمت بحمد الله